وَمَا مِن دابةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قلت إنكم بعوثون مِن بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يَوْمَ يأتيهِمْ ليسَْ مصُوفًا عَنْهُم حاقُ بهِمَّا كانَوا بهِهِ يَسَْهْزئون وَلاإِن أَذَقنَإِن سَانَ مِا رَحْمَةَ ثمَُّلَزَعنهاَا مِنْهُ إَّهُ لا يَأوسُم كَفُور وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ مَن ذهبت السيئات عني إنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فِيهَا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِط ماَاصنَعوا فيِيهَا وَبَا طِلَّ كانوا يَعملونأَفَ منِنْ كان على بَينَة مِغرَِّهِ وَيَْلوه شاهِد مِنْهُ وَمِنْ قبلَه كِتاب موسا وَمِنْ قَِهِ كِتاب مساءمَا مَ وَرَرحم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 أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كَذَبُوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ الذُّلَّ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمْ يَتَأَلَّقُونَ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 قوا يا نُحَ قدَدَ جدَلتَناَا فَأكسَرْ تَجدناَا فَأتِناَا بِماَا تَعدُناَا إِ كُنتَ مِنَ الصَّادِقين قلَ إِ ماَا يَأْتكُم بِهِ اللههُ إ شَ أَمَا أَننتُم بمعجِين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 فَتَوَّفَّتَ عَلِمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا مَنَمَعْهُ إِلَّا قَلل وَقَالَ رُركَبوا فِيهَا بِسْمِ اللهَّهِ مَجرْهَا وَمُررسَهَا إِ رَبّ لَ غَفُور الرَّحيِيم وَقَالَ رركَبُوا فِيهَا بِسمْمِ اللَّهِ مَجرَهَا وَمُرْرسَهَا إِن رَبّ لَ غفُور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 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قالوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وَرَبِّكُمْ مَا من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 وَلََّا جَ أَأَمرُناَ نَجَّينهُ دَو وََّذينَ آمنوا مَهُ بَِحْمَةٍ مِا وَنَجَّينَهُ مِن عَذاابِ الظولِي وَتِْلكَ آد جَحَدُوا بِآياتِ رَبّهِمْ وَعْصُسُ لَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كلُِّ جَبارٍ عَانيد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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله؟ تَنَيٌّنصُرُني مِنَ اللهِ إِنِّي عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تَخْثِيرٍ وَيا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَأْقِرُّوها فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي ذَلِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذ وَعددٌ غيْرُ مَكْذوبَ فَلَم جَ أَأَمرناَا نَجَّينَا صَالِحَو وََّذنَ آمنوا معَاهُ بَِحْمَة مِ بِرَحْمَةٍ مِا وَمنِنْ خِزّ يَوْ مَئِذ إِ رَبكَهُ القَو العزيز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 قال سلام فَمَا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وَأَوْجَسَ منهم خيفة قالوا لا تَخَفْ إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها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 وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يَهْرَعُونَ قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون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 إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل نمضود مُسَووَّمَةً ع دَ رَبِّكَ وَماَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَعيدَ وَإِلَ مَدََنَ أأَخَاهُم شعيبَا قَا يَقومُ معْبُدُ اللهَّه مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرُ وَلَا تَْ قُصُ الْمِكيَ لَ وَْمذَانَ إِني أَركُم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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت سمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَأْتِ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَدْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 وَتََّت كلَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَ أن جَهََّمَ منِنَ الجَّةِ وََّ سِأَجمَعين وَكُلا قُصُّ عَلَْيكَ مِنْ أَمب إُّسُ لِمَُ ثَبّتُ بهِيفُ آدَك وَوجَه أَكَ فيِيهِ الحَقُّ وَنَوعِضَةُ وَذِكْرَالِمُؤْمنِنين وَقلُلِّ الَّينَ لا يُؤْمنِنُوا نَعمللُوا عَ مَكَانَتِكُم إ عَامِلون وَه تَظِرُ إَّا مُ تَظِرون وَلِلَّهِ غَيبُ السَّماواتِ وَالْأَررض وَإلَيْهِ يْرجعُ الْ الأأَمْرُ كُلّه وَلِلَّهِ غَيبُ السَّماواتِ وَْأَرضِ وَِلَيْهِ ررجَعُ الْ الأممرُْ كُلّهُ فَعبُدَهُ وَتَوَككَّعَلَيْ